مکانچ مل جہ ادا کبا ملا ہر بھبدو حد ساکست فاختَلَ فَ الأحزابُ مِ بَينهِم فَوَعن للَِّذينَ كَفَرومِ مشحَد يَومِ عَظم سْمِ بِهِم وَأَبِصِر يَوْمَا يأتَُناَا لكن الظَّالِمُونَ اليَمَ فِي ضَلَم مُبين وَأَنذِرُمَوومَ الحَسررَةِ إِذ قُضِيَ الأمرُ وَهُم فيِي غَفْلَ وَهُم فيِي فْلَةِ وَهُم لا يؤِّنون إِا نَحنُ نَرِثُ الأرضَ وَمَن عَلَهَا وَإلَن يُررجَعون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 قال اراغب ان تعن عن آل هاج يا ابراهيم لا ان لم تتهلا ارجو وهجرني ماليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ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 ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر رَبِّكَ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا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 وَباقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَييرٌ عيُندَ رَبِّكَ ثَوَابَ وَخَيَُّْ رَدَّ أأَفَرَأَيتَ الذي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَا لَ تَََّ مَا لَْ وَلَدَأَ الطَّلَعَ الغَيْبَاءأَ مِ التَّخَدَعِدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّ